باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعضها اكفاء بعض إلا حائك أو حجام رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بسند منقطع وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي اسامه أسامة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه وكان حجاما رواه ابو داود والحاكم بسند جيد وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل ولمسلم عنها ان زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والاول اثبت وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري انه كان عبدا وعن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما شئت رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي وأعله البخاري وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان ابن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن أربعا رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن جديد قال الترمذي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امراه فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا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 وروى سعيد ايضا عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد او بها قرن فزوجها بالخيار وان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ومن طريق سعيد بن المسيب ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين ان يؤجل سنه ورجاله ثقات